من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا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 كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ إِنَّهُ كَانَ قَلِيلاً فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَنطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنَّ طَلِقَ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شعب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 انَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَأَعْيُنٍ وَفَوَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 وَإِلُء يَوْمَ إِذِ للِمُكَذذِبِ فَبِأَّ حَدسٍ بَعْدَهُ يُؤمنِنُ